بسم الله الرحمن الرحيم. قل أُوحِي إليَّ أنَّهُ استمعَ نفرٌ من الجنّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرآنًا عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَّ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَسَخَدَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَهُ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 وعنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وعنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وعنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخزا ولا رهقا